واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلمون أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عينده أجر عظيم يا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا يجعل لكم فرقا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكن الله الله خير الماكرين وإذا تتنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أسرع الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة من السماء